يا خير مقصود ويا أكرم مسؤول يا رفيع الدرجات يا فاطر الأراضين والسماوات ضجت إليك الأصوات بصنوف اللغات يسألونك الحاجات وحاجتي إليك أن ترزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم